قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى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 وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن لن تقبل توبتهم، لن تقبل توبتهم، وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار. بَلَى يُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الذَّهَبِ وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ